بسم الله الرحمن الرحيم قلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من شاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله عده لكن أكبر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مرافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا من حق عجل يسر وإن كثيرا لا شبعا في ربهم لكافرون أو لم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عبدهم الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمرها أثرا مما عمارها وجاء توشلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا رسلهم يظلمون ثم كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا ۚ إِنَّ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿39﴾ اللَّهُ يَبْدَأُ خَلْقَهُمْ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿40﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بِالْمُجْرِمِينَ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءُ وَلَا كَانُوا وَيَوْمَ تَمُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ الْيَتِفَرَّقُونَ فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضِي يَسْتَرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِنَا فَقَرَّتِهَا وَلَا إِكْفَالٍ عَدَابٍ مُسْتَرَوْمٌ وَشُوَبْحَانَ اللَّهِ الَّذِينَ وله الحمد في السماوات والأرض واشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها فذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم تراب ثم إذا أنتم تشرون تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودتهم ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته مناعكم بالليل والناس جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً إن في ذلك به الأرض إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ ومن حياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعتم دعوة من الأرض ثم إذا دعتم دعوة من الأرض دعتم تخرجون ولمن في السماوات والأرض كل له حارثون وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أموٍ عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم في سواكم فخافونهم كفيفتكم أنفسكم فذلك نفصل الآيات لقول بل يتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ثم أي أهدي من أضل الله ما لهم من ناصرين فعقيم وجه خالد حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أثر الناس لا قُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا فِي عين كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ شَرِقُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِذَا أَغْرَقْنَا نَاسًا بِرَحْمَةٍ فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِلَٰهُمْ يَسْعَوْنَ أَوَلَمْ يَرَهُ أَسْمَا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم من وما آتيتم من ذكات تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يفيكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه تعالى عما يشركون ظهر الفساد في البرن والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان آقبة الذين قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيوم قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله يومئذ يصدعون ما انكرك عليه كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يجهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحاً فضلهم إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل رياح والشرات ولذبكم من الرحمتين ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولترضعون فضله ولعلكم تشكرون ولكد أرسلنا من قبل فرتلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا كان حقا بيننا نصر المؤمنين الله الذي يرسل العياح فكثير سحابا فيبسطه في السماء كيف في يشاء ويجعله أسفا فَتَرَى النَّوَادِقَ أَيَخْرُوجُ مِنْهَا فِيهَا سَيَدَاءُصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي إِذَا هُمْ يَسْتَشْرُونَ وَإِن كَانَ مِنْ قَبْلِ أَيٍ مِّنَ الذَّلِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُهْلِكِينَ تَنظُرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ آيَاتِ وهو على كل كُلِّ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكترون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن صلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 وَلَرِينْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ بَيِّنَةٍ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكُمْ إِلَّا مُرْسَلُونَ ذَلِكَ يطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَغِفُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ